الدرس الثاني الهوايات واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك السباحة في البحر أعجبني الرسم أعجبتني اللوحة ركوب الدراجة الاستماع إلى الموسيقى نادي الرياضة التجول في الساحل نادي التمثيل نادي الرسم نادي المكتبة ركوب الخيل نادي المرور كرة القدم الكرة الطائرة نادي الشطرنج